مشغول بغيري وحبيته مشغول بغيري وحبيته يا ريتني ما كنت غيري مشغول صورت جنة من الأحلام وهبتها وصني وداري وسبت قلبي الشاردام في جنة الحور alifu isa bi من أعشاء واتهان أنت بطيري لايف وانت يا قلبي حبك وحبي اللي لقيته بحبيه vad jag Vertra sig senます لن تحات اذري يوم تفلا بالنسيان وانا حطربه تبوح بها وانا حطربه تبوح بها بعد لي نابك هبعد لي نابك zoom det Michael Detnan. Ah ja. слишкомALLY. net young men.ondag.a hating and living.